شهر كريم قد اطل صباحه إ ن الجهاد مجامع الايمان يحمل سلاحك لا يغيب بريق إ ن السلاح وسامات الفرسان فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه إ ن السلاح وسامات الفرسان وارمي بي نفسك في ا ل ن ز ا ل ف إ ن ه ا نعم ا ل ش ه ا د ة في رضا الرحمن وارمي النزال فإنها بنفسك في نعم ا ل ش ه ا د ة في رضا الرحمن انعم ح ي ا ة في الجهاد وفي الهدى ومعيني خير شدا ي بالاحسان شهر كريم قد اطل صباحه ان الجهاد مجامع ا ل إ ي م ا ن شهر كريم قد اطل صباحه إ ن الجهاد مجامع الايمان تحمل سلاحك لا يغيب بريقه إن والمي ف ر ر س ا ا ن و بنفسك في النيزال ف إ ن ه ا نعم ا ل ش ه ا د ة في رضا الرحمن أنعم حياة في الجهاد وفي الجهاد الهدى 「あなたの手を借りてくれたのは」<音楽>